بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشفاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَانْقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن يَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا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 من الخلق إلى بغي بعضهم على بعضهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مماهم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخرّك عو وأناب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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فصفق مسحا بالسوق والأعناق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 ما الشيطان بنصب عذاب اركض برجلك هذا مقتسل بارد وشراب وواهبنا له اهله ومثلهم معه رحمتا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 واذكر إسماعيل وليسعى ذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 وَإِنَّ لِلْطَّاغِينَ لَالشَّرَّ مَآبَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِأَسَلْمِهَا دَهَاءٌ هَذَا فَلْيَذُو قُوَهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقٌ وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ قُتَحِمُ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبٌ بِهِمْ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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 إنه وإلا ذكر للآلمين ولتعلمن نبأه بعد حين